بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ <تصفيق> لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَا لِلَّذِي يَسْتَخْفِي وَيَخْفَى تُلُمُّ مَتْوُهُ إِلَيْهِ يُنْسَلِعُ مِنْ مَتَاعِ الْحَسَنِ بِلَا أَجَلٍ مُقَدَّمَا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّ إِلَيْنَا لَتَأْتُونَ وَإِنَّ لَكُمْ لَمَا إلى لَنَا عِنْدَ اللَّهِ لَحُكْمًا وَقَدْ كُنتَ بِإِنَاهُ مَنظُورًا أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ دُونِ قُدُورَتِي يَسْتَكْبِرُونَ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ عَبْدًا لَنَا لَا يَسْتَغْنُونَ لَا يَدْرُونَ إِنَّ الْمُلْكَ وَلَهُ يُرْزَقُونَ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ يرب الأرض إنا لله وإنا إليه راجعون ولا علم لنا بما وعدتنا كل في حساب الروبي وقهر الذي قرط السماوات والأرض في سته ايام في فتة أيام وكان عرشبه على الماء إذ يدعوكم أيكم أحسن عملا وله من قمت إنكم نبعوك من بعد الموت لأقول من الذين كفروا ولأقول من كفروا. إن هذا لا اعْلَمُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْإِلَهُ الْمَحْبُوبُ لَا يَمُنُّ مِمَّا يَحْدُثُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَهَٰذَا يَوْمُ نَجاةِ الْمُكَافِرِينَ يَسْتَمْزِرُونَ وَلَيْلَةٌ مِنَ الْيَوْمِ لَنَتَّخِذَ الْأَرْضَ مِنْهُمْ مَنْ أَحْيَاهُ وَمَنْ مَاتَ وَمَا أَحْيَاهُ وَمَا مَاتَ وَلَوْ أَحْيَاهُ وَمَا مَاتَ وَلَوْ أَحْيَاهُ وَمَا مَاتَ وَلَوْ أَحْيَاهُ وَمَا مَاتَ وَلَوْ أَحْيَاهُ وَإِنَّ أَمْرَنَا لَهُ لَغَالِبًا أَحْسِنَ الَّذِينَ أَرَسْتَ إِلَيْهِمْ فَلَا تُؤْمِنُوا لِمَنْ ذَهَبَتْ ثَلَاثَةٌ وَمِنْهُمْ إِنْ يُرِ نُرِ لَهُ فَرِيقٌ كَثِيرٌ كَهُ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ أَن يُؤْمِنُوا وَلَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا شيء هو وكيء أن يقوم المصرى ان تأتوه عشيك ورئيه مستهلاك وادعونا للتقاط وادعونا للتقاط ودعونا لله إن كنتم صادقين فإن لم يتجيه لكم فعله ورئي أننا وإلا أعزام الله فهل أنتم مستمون ما يرى كان وإنه حياة السنة عزيزتها نوصي إليه أعمال حزينا وحزينا الله ليس لهم فئات وفئينا منا وحفظنا وضعوا من أعبارهم من كانوا معلمون فظمن كان على علمته من الله به وإنه شاهد منه ومن قبل الكتاب المسار من قبل رحمه ولا تدعو من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك فلا تكن في الريبه ائمئن ما خلق الله وذكر لكن اكثر من ذكرا الله ومن من ذكر الله ورغم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم على عبدك على نعمة الله على أرضه. اللذين تزولان من الجحيم وانجوا من, من, من الجحيم وهم إنا من يخلق من قبل في الأرض وما خلق من دون إله إلا إلهنا الله الذي لا إله إلا هو الحي الحميد إنا آتنا من قبل أننا من وَيَقُولُونَ <تصفيق> مَاذَا أَنزَلَ اللَّهُ لَنَكْفُرَنَّ بِهِ وَمَا أُمِرْنَا إِلَّا لِنَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنِيفًا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَمَرَكَ بِهِ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِلَّا مثل الفريقين كالأعمى والأرضى لهم البطير والسميح هل يستوي أنك لا أكلا تبكرون ولقد أرسلنا الحمد لله ومينة الذي يؤمنون مني ألا تحضر منه قَالُوا مَا نَرَى إِلَّا بَشَرًا قَوْمًا مِثْلَنَا لَكِن لَّا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَلَكِنَّنَا نراك, نَرَاكَ إِلَّا اللَّذِينَ جُنَّوا أَوْ هَذِي يَرْضَحُوا وَمَا نَرَىكَ إِلَّا مَن يُقَدِّرُ بَلْ نَحْنُ ما يا القوم أرأيتم إن كنت على ذلك من ربي وآتا لي رحمة من عين به فأميت عليكم أمن من كلها وأمنتم لها وَلَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِلَّا جِزْيَةَ عَلَى اللَّهِ وَلَا أَنَا أَنْتَقِمُ لِلَّذِينَ لَمْ يَنْتَهُوا إِلَّا هُمُ الَّذِينَ وَلَّيْنَ أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا ولا أقول يوم سلم إلى الله أن تغتسل أتلاك نساؤه ولا أقول سير في الصدار الله علي أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا, أعلم الغيب ولا يرى الاعيون والليل ان ياذن الله كثيرا الله اعلم بنيات اهل اسمه ان الى اذا هل قالوا يا نوف قد جادرتنا فهسرت جدالنا فأتنا لما تعدنا إن كنت من الصابقين قالوا إن يأتيكم به من شاء وما يأتيكم انتم وجميع مؤمنين ولا ينتصر من في من ارستوا الاو تحلقوا ان كان الله يريد ان يهمم لرب كل اليه ترجعون الذين في السماء وَيَمْنَعُونَكُمْ مِنْ أَنْ تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ حَتَّىٰ يَذُوقُوا الْمَوْتَ وَهُمْ ظَالِمُونَ قَرِيبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ آمَنُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا قَدْ زَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَقَالُوا لِمَ نُؤْمِنُ لَنَا وَلَهُمْ إِنَّهُمْ يُغْرَبُونَ وَاسْمَعُوا الْقَوْلَ قُلْ لَمَّا هُوَ عَلَيْهِمْ لَهُ مِنْ أَوْلِي تَخِيرُ قَالَ أَن تَشْكُرُوا مِمَّا تَعِنُوا لَنَشْكُرَنَّ مِنْكُمْ كَمَا تَشْكُرُونَ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يقضي ونحل عليه عذاب مبين حتى هرى عذاب عمرنا وقصهم كل شيء فيها من كل زوجين زوجين من أهل أهلنا موسى عليهم صلوا علىهم وعليهم أن وَلَمْ يَأْتِنَّنَّ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُهُمْ يَعْمَلُونَ إِلَّا أَنِّي وهي تجريبهم في المرسل كذبان ونادى محمدنا وكان في محزن يا بني اغتن بالمعنى ولا تكن مع الكافرين قال تعويني إلى جبلي واحكمني للباء قال الله يوم اليوم للأمر الناس إلينا الرحيم فحال بينا من المرض فكان من المبرقين رقم يا أرض ابنائنا يا أكيا سماء أطلعي ربي فغيب الماء وقضي الأمر وقضىك على الجهدي فقيل بحجني قوم الثابين ونادى نوف ضده فقال رب إن نبني من أمري وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وإلا لا تأترني وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهدق منا وبركات عليك وعلى أمل ممن من معك وأمم تنمثيهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من أنباء الريد نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمستقيمين فإله أخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مسترون يا قرم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم تقضوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم وَيَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَرَنَّلُوا قُوَّتُكُمْ وَلَا تَفْعَلُوا لَهُ مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِتَنزِيلٍ وَمَا نَحْنُ بِتَابِعِي قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قَوْمَ لُؤِئٍ إِنْ احْتَارُوا فَبَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ وَاللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيْءٌ أَنَّكُمْ لَا تُشْرِكُوْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي إن ربي على فراط مستقيم فإن ترى لو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم وَلَئِن مَّتَّ فَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَلَئِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسَكَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَلَئِنْ أَتَيْتَنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ لَّنُؤْمِنَنَّ بِكَ وَلَٰكِنِ الْمُكَذِّبُونَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ واتبعوا أمركم لجبارهم عند واصبروا في هذه الدنيا لأمسا ويوم القيامة ألا إلا عادا كفروا أَلَا ألا بعدا لعاد من قوم هند وإلى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 قالوا يا صالح قد كنت كثيرا ما نرجو وان قبل هذا اتمنا أن نحبد ما يحبد اداؤ لا وانينا لفي الشك مما تدعون إليه من أرأيتم إن كنت على بلنك من الضب وآتاني منه رحمة كمن يركرني من الله إن عصيته فما تجيبوني غير تحقيق ويا قوم هذه ملاقة الله لكم آية فَذَاقُوا مَذَاقَ الْعَذَابِ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنَّهُ سَيَأْخُذُكُمْ مَا دَامَ قَرِيبٌ فَأَقْرَرُوا فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي ذَلِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ثُمَّ مَنَّا جَاءَ أَغْرَيْنَا نَجِيْنَا طَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُودٌ رَحْمَةٌ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا هُمْ فِي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاديد كأن لم يغلوا فيها ألا إن فمهد كفروا ربهم ألا بعدا لفموت ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لك أن جاء بعجل فريق فلما رأى أيديهم لا تقلوا إليه ذكرهم وأوجث منهم كيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة نوط بحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء الإسحاق يعقوب قالت يا ويلك آبد وأنا أجلز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الضوء وجاءته البشرى وجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحبيب الله مند يا إبراهيم أعرف عن هذاك إنه قد جاء أمر ربك فإنهم آسين عذاب غير مربود فلما جاءت رسلنا لحقهم سيئ بهم وضعق بهم برعا وضعق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاء أبو القوم در ربعون إليه ومن قبل كاموا يعملون السيئة قال يا قوم هائلاء بلاتي هم وأقمر لكم فاتق الله لا تخزون في بيتي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَرَدْدًا مُرَاشِيدًا قَالُوا نَحْنُ قَدْ أَتَيْنَاكَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَا أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ قَالَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ رَبَّكِ لَمِنَ الْأَبْصَارِ إِلَيْكِ فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِسِتْرٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَرْتَكِثْ فِيكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكِ إنه ما ان لَهُ مَصِيرُهَا مَا قَدَرُهُ ان لَنَا وَرِثَتُهُ نَسْبَحُ عَلَيْهِ وَنُقْضِي الْقَضِيدَ قَالُوا مَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِمًا سَافِلَهَا جعلنا عاليها ساتلها وأنطلنا عليها حجارة من في الجيل المنبود مسومة عند ربك وما اللهم الظالمين بلا ميد وإلى مدين أخوهم شعيدا قال قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تؤمن قص المسيح على الميزان إني أرتم بخير وإن أخطأ لي معددا المهيضة قال قوم أقول مكياه على الميزان بالقصة ولا تدختم لا تشياءهم ولا تعتروا في الأرض مفتدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أن عليكم بحكيم قالوا يا شعيب أصلت فتأمرت أمين مسرت ما يعبد آباؤنا أو أمي نصل أو أمي نصرتي أموالنا ما لشان إنك لا أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن على بينتي من ربي ورزقا منه رزقا حسنا وما أريد أني صالحكم إلا ما أنهاتم عنه إن أريد إلا الأسواح ما وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِي مِنَ السِّقَاقِ أَيُّ نَصِيبَةٍ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا يَقُولُ لُغٌ مِنْ سُبْدَعِ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قال يا شعيب ما امرت كثيرا مما تقول وان ما نرى ضعيفا ادائك ولم ارزق لرزقناك وما علينا بعجين قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتخضبوه وراءكم بهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمين سوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزين ومن هو تاجد وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نسينا شعيبا للذين آمنوا معه برحمة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فيه يارهم جاتلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لنبينا كما بعد, بعد السمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان النبيين إلى كف عون وما لين تتبون أن ركضون وما الموت العون برشيد يقذموا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس اليرد المعد وأسبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الجسد المرتود ذلك إن أنباء القرى تصلوا عليك منها قائم انا ظَلَمْنَاهُمْ وَلاَ يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ غَمْرٌ أَرَأَيْتَهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُ الآلِهَةُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَرٌّ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ شَيْئًا وَمَا كَانَ أَمْرُ رَبِّكَ ما زَاغَ غير غَيْرَ تَضْبِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ إِلَّا عَلَىٰ ظَالِمٍ شَدِيدٍ إِنَّ هَٰذِهِ لَآيَةٌ لِلْخَافِعِينَ الْخَافِعَةَ ذلك وَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ الْإِلَٰهُ وذلك يوم مشهود وما نُؤَخِّرُهُ إلا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يوم يُؤْتِي كُلُّ امْرِئٍ أَجْرَهُ ۖ فَمَن يُقْسِمْ تَكَلَّمَ لِسَانُهُ فأما الذين شطيفة من النار لهم فيها جفير وشهيد خارجين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما وَأَنَّ الَّذِينَ سَعَوْا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ في السَّمَاوَاتُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ سَرَاتَ تَسْفِيرَةٍ مِّن نَّمَاءٍ يَعْبُدُهَا إِلَٰهًا لَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا مَا يَعْبُدُهَا بَأُذُنٍ قَبْلُ وَإِنَّا لَنَرْفَعُ لِلَّذِينَ نُقِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُومٍ ولقد آتينا نوت الكتاب فاختلت فيه ولو لا كلمة من صدقة من ربك لفضل بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كل الأممال الوفي أنهم ربك أمالهم إنه بما يعلنه خبير تستقين كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ إِلَٰهٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ نَادٍ وَآخِرُ الصَّلَاةِ قَائِمًا مَهَارًا وَذُلْقُمًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ قَدْ كُن مَوْلُهُ بَقِيَّةً يَهْوَلُ عَلَيْكَ الْكَرَاذِ فِي الْعَدْ ذِ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قَلِيلًا مِّمَّنْ من أَنْجَيْنَا مِن وَأَشْعَلَ النَّارَ جِهَابًا فَقَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُنْكَرُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَلَا يَنفَعُهُمْ لِاخْتِلَافِهِمْ إِلَّا أَنَّ الرَّحْمَنَ رَبُّكُمْ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَنَزَّلَ مِنْ كَلِمَةِ رَبِّكَ لأمل أَن لَّأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَمِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقَصْتُ عَنْكُمْ أَن نُّذِيقَ مَا فَتَنْتُمْ بِهِ فُؤَادَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ فَقُلْ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَذَلِكَ نُضِلُّهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ واليه يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بظلم من عاملوا